علي صدري ويسير لي أمري. أحل عقدة من لساني يقاو سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأو في الرحيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا أفرغ علينا صدرا وتوفنا مسلمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على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 الجواب والعجينه من التوفيق شرح مختصري الشيخ خليل الفقه مالك وفي بدايه كل علم هناك مقدمات نص العلماء على اهميتها لطلاب العلم أنها بمذابة المفاتيح التي يدخلون, يدخلون بواسطتها إلى هذا العلم وبمذابة الإطار العام الذي يفهمون معه كيف يتحركون في مطالبهم وهذه المقدمات أشار إليها فقال نرام ذنن فليقدم أولا علما بحده وموضوع تلا واضع ونسبه وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل فتلك عشر للمناوساء وبعضهم منها على البعض اقتصر ومن يكون يدري جميعا اقتصر اذا اول شيء هو حد العلم هذا العلم وهو الفقه وهو طبعا من علم المقاصد ويعرف بانه العلم بالاحكام الشعية العملية المكتبة من أدلة التصية العلم بالاحكام الشعية العملية المكتبة أو المكتسب من أدلة التصيلية. والعلم. المقصود به هنا ما شمل العلم اليقيني والظن العلم إدراك صحيح عن دليل مطابق وجازم خياحل فالظن ها هنا هو المراد أو النها هنا القوي هو المراد فالظن ها هنا القوي هو المراد فالفقه من باب الظنون يستفد فالألم بالأحكام والأحكام جم حكم والحكم إثبات أمر لأمر نفي أمر عن أمر فالأحكام عموما تقسم إلى ذلاف أحكام شرعية وأحكام عادية وأحكام عقلية الحكم العقلي هو ما كان مبناه على العقل الذي يقوم على أن هناك الذي يستمد أحكامه من بديهيات ولد الإنسان وهو يعلمها ومواقفه. أيضا اتفق فيها أصحاب الرقود في البديهيات ككون الشيء ككون جزء ككون جزء أصغر من الكل وككون الإنسان أو الشيء لا يمكن أن يكون في مكانين في آن واحد. هذه بالإضافة هذه البدايات بالإضافة إلى مواقف العقول هي التي في ضوئها يبني العقل وأحكامه ومواقف العقول جمع العلماء في قولهم إجل وقتهم كل حرف من هذه هاتين الكلمتين يشير إلى مواقف من مواقف العقول الاشياء التي لا يمكن للعقل ان يقبلها و الشيخ محمد سالم عبد الودود فقال اجل وقتب جماعات ما يمتنع عقلا وحلها لمن لم يقتنع جمع النقيضين عرو منهما لهم دور كالتسلس لفهم وجود عد ما له نهاية قلب الحقيقة المحال غاية بطلان حصر والتوالي تعدد الهائل ترجح بلا مرجح تحصيل ما قد حصل بطلان حصر والتوالي آئلة في أول فهي اليه وعيد إذن عجل وقت عجل العين للعرو من النقيضين. الشيء لا يمكن أن يعرو من النقيضين. إما ان يكون ميتا وإما أن يكون حيا إما أن يكون موجودا وإما أن يكون معدن العرو من النقيضين. والجمع بين النقيضين الشيء لا يمكن أن يكون حياً وميتاً في نفس الوقت وجوداً ومعدوماً في نفس الواقع اللام لزوم الدوري والتسلس الدور هو أن, يكون أن تكون البداية سببها هي النهاية هذا مستحيل أن يكون جدك العاشر أنت هو السبب في ميلاده هذا مستحيل و. التسلسل هو أن يكون الخلق لا بداية له يكون الخلق لا هذا مستحيل لا بد من بداية وعين وقفهم والواو لوجود ع جود عديم ماله يعني وجود وجود عد ما له نهاية هذا مستحيل لأن الأعداد من الأمور الدنيوية والأمور الدنيوية محصور وجود عد ما له نهاية قلب الحقيقة المحالوحة قلب الحقائق مستحيل أن تجعل الواجب ممكنا أو تجعل المستحيلة واجبا هذا مستحيل والحقيقة المنعالية و... تعدد الفاعل أن يكون الشيء الواحد آ... أن يكون أن يكون الشيء الواحد يفعله فاعلاً في نفس الوقت ف... هذا مستحيل أن يكون الشيء الواحد الذي لا يمكن أن ينقسم يفعله فاعلان في نفس الوقت هذا مستحيل. وتعدد الفاعل ترجح بلا مرجع كذلك وجود شيء بلا سبب هذا مستحيل ترجح بلا مرجع نذula وجود الكون بلا خالق هذا مستحيل لأنه ترجح بلا مرجع لأن الكون يمكن أن يوجده ويمكن أن يعدم ترجح بلا مرجع تحصل ما قد حصل تحصل شيء قد حصل يستحيل حصر كل شيء حاصل مستحيل حصر ما قد حصل مطلع حصر كون الحصر غير غير موجود هذا مستحيل الحصر موجود لأمه الدنيوية محصورته والتوالي الأخير آئلة راجع لأول فهو إليه وائلة أي فهي إليها و وإذن الحكم العقلي هو قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلال لذلك قال ابن عاشر في تعريفه وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلال أقسام مقتضاه بحصر تماس وهي الوجوب لاستحالة الجواب فواجب لا يقبل النفر بحال وما أبى الثبوت عقلا المحال وجائزا ما قابل الامرين سم وللضروري النظر كل قسم إذن أقتامهم واجب ومستحيل وجائز وكل منهما يكون نظريا ويكون ضرورية. وأما بالنسبة لحكم العادي فهو إثبات أمر لأمر أو نفي امر عن أمر بواسطة التكرر مع إمكانية التخلف. والأحكام العادية هي التي آه هي التي كشف بواسطتها الإنسان عن كثير من سن الكون واستفاد منها ما نشاهده من الثورة العلمية والثورة التكنولوجية هي عبارة عن أحكام عادي أساسها هو المنطق التجريبي الملاحظة والمراقبة فالافتراط فالتجريب فلقان وكذلك مثلا في مجال الطب وفي مجال الهندسة وفي مجال, مجال الصناعات المختلفة مجال الحرب مجال السلم في مجال علم الاحياء في مجال علم انشاء إلى الى اخره هذه العلوم كلها مبناها على العاده وهي الحكم العقلي المستند الى المشاهده او السمع المباشرين او غير المباشرين الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء او تخير اي متعلق بأفعال المكلفين طلبا وكفا وتخير او تخير احكام الشرعية لا احكام الشرع الشرع من الشرع، بمعنى بين وأظهر، ومن شرع السفينة، لأنه ظاهر بين، والشرع كذلك ظاهر واضح بين، ولذلك سمي شرع، وقد يقال كذلك الشرع للمنهل المولد ويقاله المشرع، ومنه فلان شارع في الماء فيدخل فيه ليشرب ومن هذا المعنى أيضا استقي الاصلاح الشرعي لأن الشريعة ينال منها المسلمون وتجلب لهم انواع الارضيه التي يحتاجون إليها، فهي أنفعة وشرب، يشربون. منه أحكام الشرعية، بالأحكام الشرعية العملية. العملية المقصود بها أحكام المتعلقة بأعمال الجوارح. يخرج الأعمال القلبية كالإيمان العملية المكتسبة المكتسبة والمكتسبة يخرج بها علم الدنيا كعلم الملائكة وعلم الأنبياء والعلم الأزلي علم الله تبارك وتعالى من أدلتها تفصيلية من أدلتها تفصيلية ويخرج بذلك الأصول لأن الفقه إنما يستمد من الأدلة التفصيلية فالقرآن بجمله لا يستمد من الحكم والسنة بجملها لا يستمد من الحكم الشريعة بجملها لا يستمد من الحكم والجمع بجملها لا يستمد من الحكم وإنما يستمدوا يستمد الأحكام من الآيات من ومن الأحاديث من فادتها إهلا قال وكتسب من أدلة التفصيل. لأن هذا هو التعرف وموضوعه هو أحكام المكلفين موضوعه هو أحكام المكلفين أفعال يعني أفعال موضوعه هو أفعال المكلفين. هو واضع وحق أنه قلنا نرى فنه يقدم أول علم بحده ومضوع التلاب واضع واضع هذا الفن يعسر أن يحصر في شخص بعينه أو فترة زمنية بعينه لان رسول الله صلى الله عليه وسلم المشرع الذي نزل عليه الوحي من الله تبارك وتعالى كان يشتهد احيانا في بعض المسائل التي لم يتلقى فيها وحيا ولكن اجتهاده هذا على الصحيح لا يسمى فقه لانه لا يقر على أي شيء إلا بالوحي. ألا واجتهادا مثلاً لا وده من ينزل الوحي يقره على ما فعل أو ينهاه عنه. ولهذا يقول اجتهاده إلى الوحي. كذلك اجتهاد الصحابة في زمنه في الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان. عالي قضية الله عنه وكذلك عبد الرحمن وعاوه وأبيونك عبد ومعاذ بن شبه وزيد بن ثابت ألا اجتهدوا على عدى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاجتهاد على عدى النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الوحي لأن الله تبارك وتعالى لا يقر الصحابة على الخطأ فلابد أن ينزل الوحي ليصوبه أعمالهم ولهذا قال جابر كنا في حديث مسلم كنا نعزل والقرآن وينزل ولو كان شيئا ينهى عنه ولنهانا على عن القرآن فأحكام الاجتهادية على عدنه وعموما سواء كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة فأولوا إلى أنها جزء من الوحيد ولكن الصحابه صحابة موت النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هذه الاجتهادات سمافقة كاجتهادات الخلفاء الراشدين اجتهادات عبادل الله بن مسعود عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر عبد الله بن عبد الله بن عباس و عائشة عائشه و عبد الرحمن بن عوف و وابو وابي وابي وابي وابي وابي وابي وابي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر بن العاص وعمر بن العاص وابي هريره وبيه بن كعب ومعال بن شبل وشابر وأنس مسعود وغيرهم من مقاعي ومشتهدي الصحابة و وجاء بعد هؤلاء التابعون فظهرت حينئذ مدرسة غلبة على أهلها الأذق ومدرسة غلبة على أهلها الرأي ظهرت مدرسة الحجاز وغلبة على أهلها الأذق ومدرسة أهل العراق وغلبة على أهلها ومن مدرسة أهل الحجاز الفقهاء السبعة وبعضهم يزيدهم على سبعة بعضهم يوصلهم إلى قرابة الأربعة عشر ومنهم مثلا سعيد بن مسيب وروتو بن الزبير وعبد الله من قبيد الله بن قطبة بن مسعود وسالم بن عبد الله بن عمر ونافق مولى عبد الله بن عمر وسيد بن أسلم مولى عمر وسليمان بن يسال مولى عمونة في الحالة الهلالية والقاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق وأبان ابن رحمان بن عفان وأبو سلمة ابن عبد الرحمن بن عوف وأبو بكر بن عمل بن حزم و محمد من شهاب الزهري وغيرهم من وقعاء المدينة والحجاز وكان الغالب عليه هو التمسك في النوازل التي تعرض عليه هو التمسك التمسك والتمسك التمسك ب آثار الصحابة والإشتاع التمسك و التمسك بآثار الصحابة على ضوئها و إلا كانوا يرشون إلى الرأي و العقلي إذا لم يجدوا في النازلة نصا يعتمدون عليه ومدرسة العراق كحماد بن أبي و وعقبة بن قيس علقمت علقمت علي علقمت علقمت بن قيس النخعي وإبراهيم النخعي و وعبيده السلماني وسير ابن حبيش وحناد يدعاء لزعامته حناد بن زعامته السدوسي و الحسن بن حسن البصري محمد بن السيرين وغيرهم وكان الغالب في مدرسة العراق أنه يتوسعون في الرأي وفي الأقيسة إلا أنه يأخذون بالسنن فيما وجدوا فيه سنن إنا عارف في فترة موالية الأئمة المجتهدون أصحاب المذاهب الفقهية، كأبي حنيفة، وابن الشبرمة، وابن أبي ليلة السجان الثولي في العراق، وكسجان بن عرائت في مكة، وك. الليث السعدي في مصر والأوزاعي في الشام و نالك بن أنس في المدينة والشافعي و و و تلاميذ لمالك وأخذك كذلك على محمد بن حسن الشيباني أو تلاميذ من تلاميذ أبي حنيفة وكذلك كان تلاميذ أبي حنيفة من العلماء المشتهدين مثل محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف وسفر صالح بن حسن الحسن مصالحان الحسن مصالح وكذلك تلاميذ مالك رمي مشتت من وعشهم مبرد مغرب بالنسبه للذهبه الملكي الذي هو موضوع مختصر الشيخ خليل وظهرت له مدارس مدارس تقريبا يمكن أن نصنفها إلى خمسة مدارس ولأنه أولا ظهر في المدينة وغلب عليها وغلب على الحجاز وغلب على البصة وغلب على البصة وخصوصا عندما تولى ابن فرثون قضاء المدينة ثم ظهر في العراق ولكنه ضعوها في القرن الرابع في العراق وضعوها في القرن الخامس بعد القرن الخامس في البصرة وظهر كذلك في نيسابور وفي خراسان وكان له أئمة ومدرسون في فارس وفي اليمن وفي بلاد الشام وزاحم المذهب الحنفيه في مصر وكان كان أول من حمله إلى مصر وذمان ابن الحاكم عبد الرحمن بن خالد بن عيسى، وولّى قويا في مصر إلى أن طوّاه المذهب الشيعي الفاطمي، طوّاه وذهب الفاطميين، ثم عاد زمن الأيوبيين عندما بنوا له المدارس الفقية وعمل به في القضاء وفي إفريقيا وناشأ وراها بقوة في زمن المعز بن باديس سنة أبعين سنة أبعين وسبعة الهزرة عندما أخذ إفريقية وما شاورها البلدان بالمذهب المالكي إلي ما كان موجودا المذهب اللاهري المذهب الحنفي وفي الأندلس كذلك طول الهب الأوساعي الذي كان سائدا إلى عهده هشام بن عبد الرحمن وأول من جاء بالموطع إلى الأندلس هو سياد بن عبد الرحمن القرطبي المعروف بشيطان، فأخذ عنه أحياء بن أحياء الليل المصموتي أخذ عنه بغازي بن قيس وابن العباس وعيسى بن مديناء وتقوى المذهب في عهد الحكم بن هشام لأنه كان يحظى عنده قوى المذهب في عهد الحكم بن هشام لأنه كان يحلاع عنده يحيى بن حليل الأصمودي بنزلة خاصة وكان لا يعين أحدا إلا بعد استشارته يحيى بن حليل الأصمودي فقوي المذهب وتغلب وفي المغرب الأقصى تمكن عندما تولى دولة بني تشفين الحكم وخصوصا في عهد أميره الثاني يوسف بن تشفي لأنه أخذ الناس بالمذهب المالكي وهذا المذهب الآن في عصر الحالي هو الغالب في المغرب الأقصى وموريتانيا وتونس والجزائر وطرابلس بعض البلدان الافريقية كالسنغال ومالي والسودان وهو في صعيد مصر وهو كذلك في بعض دول الخليج كالامارات والكويت وقطر ووجود في العراق وفي فلسطين وفي بعض البلاد الإسلامية الأخرى ويمكن إذن أن نقسم, أن نقسم الفقه المالكي بحسب نشأته وتطوره إلى خمس مدارس مدرسة الأولى هي المدرسة المدنية مدرسة المدنية وهذه قامت على تلاميذ مالك في المدينة كابن الماجيشون ومطرف والمغيرة والمدرسة المصرية وقضوها هو عبد الرحمن بن القاسم العتقي وفيها ابن وهب وأشهد وابن عبد الحكم و والمدرسة وفيها أبو مصعب الزهري ويحيى ابن يحيى التميمي و عبد الوهاب قاضي عبد الوهاب بن نصر النصر و المدرسة النده مدرسه القرانيه و السلام ابن السحنون عبد السلام المسمى المعروف بسحنون عبد السلام سحنون بن سعيد التنوخي وقد تمكن هذه المدهسة ورثت المدهسة المصرية وتمكن فيها المدهس واستقر فترة طويلة قرونا متطاولة والمدرسة الاندلسية وفيها ابن حبيب و عبد البر حافظ المغرب وابو الوليد ابي البازي الوليد محمد بن احمد بن رشد الجد والحفيد كذلك هذا بالنسبه لي المدارس وبنسبه لي المذهب المذهب مذهب الإمام مالك رحمه الله بمؤانسين الحميري مولود هلاثة وتسعين الهجرة ليتوفي سنة هلاثة وتسعة وسبعين الهجرة قام على أصول ككل المذهب هذه الأصول هي أولا الكتاب الكتاب ويقدم نصوصه فظاهره فثنفهمت ويخصص عنده عنده بالكتاب وبالسوبيه سنه متواتره وبسنه الاحاد عضلها عضها اجماعا او قياسا او عن او عن قياسا أو أهل ويخصص عنده كذلك من وبالقياس وبالعرف ثم السنه السنه عنده اولا المتواتره المشهورة فالآحد والآحد يقدم عليها عمل أهل المدينة ويقدم عليها أيضا القياس إذا كان موافقا للقواعد ولكنه توسع مع ذلك في الأخذ بالحديث فهو يأخذ المقاطعة والموقوف وقول الصحابي والأصل الثالث عنده هو الإجماع الإجماع عنده قسم إلى قسمين ما أجمع عليه أهل العلم والفقه عموما وما أجمع عليه المدينة خاصة لأنه ينزل إجماعهم نزلة روايته ولا خلاف في قبول إجماع روايته و. الأصل الرابع عنده هو فتوى الصحابة فانه يعتمد فتوى الصحابة وأكثر من اتمال فتاوى الصحابة رضي الله عنه كالخلفاء الراشدين وعائشة وأنس و أمرة وغيرهم والأصل الخامس هو القياس والقياس عنده كما رأينا يقدم كما قلنا الآن يقدم على حديث الأحاد إذا كان موافقا للقواعد الشرعي والأصل السادس هو المصالح المسل المصالح المسل عرفها القرافي بأنها هي المصالح التي لم يشهد لها دليل لم يشهد دليل من اعتبارها ولم يشهد دليل من تلقائها ومالك يعملها بشرطين الشرط الأول أن تكون موافقة لشنس ما شهد له الدليل الشرط الثاني أن تكون في عبادة لأن العبادة الأصل فيها أنها ليست معدلة والأصل السابع هو الاستحسان والاستحسان عرفه الشاطبي بأنه الاخذ بمصلحة جزئية في مقابل دليل كله كتضمين الأجير المشترك فالأجير المشترك الأصل أن المؤتمن أن, أن, أن, أن المؤتمن لا يضمن ولكن استثنية من هذا تضمين الأجير المشترك طعن للمصلحة وعرفها ابن العربي بأنها عند مالك وعند الأحناف هي الأخذ بأقوى دليل أي الأخذ بقياس خفي والعدول عن قياس شري لأن القياس الخفي في هذه المسألة أقوى والأصل الثامن عنده هو الاستصحاب الاستصحاب الحالي نجا واثبات والاصل الثالث عنده هو سد الذراعي الاستصحاب مثلا هو في الجمعه استصحبه العدد الحال ح حال التي وقعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يخطو رجسها وسبب من فضعنا الصحابة عندما قدم التجاره فضعنا الصحابة عنه إلا لم يلقاهم إلا إذا ناعشر رجل فاستصحبوا هذا الحال واشترطوا إذا ناعشر رجل على الايمان ماله شو؟ وسد باب يعني أصل الثالث عنده هو سد ذراع سد ذراعين معناه أن الفعل إذا كان مباحا بذاته لكنه رفض إلى محرم لا يجوز سد ذراعين ومن الذراع ما هو متحقق يعني ما يفضي إلى المفسدة يقينا ك جعل, جعل السم في طعام المسلمين، أو كحفر الآبار في طريق الأم، هذا يضيء المفسدة يقينا، ومنها ما يفدي ما المفسدة ظنا، كبيوع الأجال، وكبيع العنب لمن يعصر منه الخمر، والأصل العاشر عنده. هو العرف والعرف يستعمله العرف والعادة يستعملهما إذا لم تكن هناك نص شرعي ولا قاعدة إذا لم يخالف نصا شرعيا ولا قاعدة فإذا خالف نصا شرعيا وقاعدة فقهيا فإنهما يطرحان لإتفاق والأصل حادي عشر عنده هو شرع من قبلنا إذا لم يكن لنا في المسألة شرع إذا لم يكن لنا في المسألة شر، وبالنسبة آ... لي آ... المذهب مذهب الإمام مالك أقله الأئمة المجتهدون عنه من تلاميذه ونقل عنه كتابان أحدهما هو المدونة والآخر هو موضع الإمان المالك موضع كما رأينا أول من قدم به الأندلس هو سياد بن عبد الرحمن القرطبي المعروب الشيطان وأما بالنسبة لي المدونة فهي عبارة عن أسئلة طرحها أسد بن فرات ولكن لم يجبه مالك عليها لأن مالكا كان يكره الإجابة على الحوادث التي لم ويقول دعوها فإن لها رشالة فذهب هو بها إلى المدرسة العراقيه والمدرسة المصرية فوجد تلميذ مالك عبد الرحمن بن القاسم تلميذ مالك عبد الرحمن بن القاسم وكان قد أخذ عن مالك كل علوم مالك لأنه أقام معه عشرين سنة ما قال مالك كلمه إلا وتلقفها فطرح عليه هذه الأسئلة فكان يجيبه بما يحفظ رواية عن مالك وإذا لم يحفظ المثلة شئا عن مالك يقيس على ما قاله مالك ويجيبه فجمع المدونة وذهب بها إلى بلاد المغرب للغرب الإسلامي وفي القيروان طلب عندما اطلعوا عليها سحنون وكان قاضيا في القاوان وقضى سبعين سنة في القضاء لم يأخذ راتبا ولم يدخل على سلطان وأخلى عجبته المدونة فاستعارها من أسد ولم يعله إياها إلا ليلة واحدة كما في الرؤى فقسمها على طلابه فكتبوها في ليلة واحدة وعادها إليه وبعد أن كتبها لم تكن مبوبة ولم تكن مؤصلة لم تكن فيها الأدلة ولم تكن مبوبة فبوبها هو ورجع بها إلى بالقاس وأضاف إليها الأدلة وأصبحت فيها أربعين ألف دليل منها ستة وثلاثون ألفا من الآثاء وأربعة ألاف من الأحالي وليس فيها إلا بيت واحد يشعر ضرب به المهل بيت واحد يحسان وهان على سراتي وقول حسن عبد رضي الله عنه وهان على سراتي بنيل أي شهاب بالبويات مستطيرة ولذلك اصبح يضرب به المدل فالشاعر يقول اصبحت أصبحت فيهم أصبحت فيه محيدا بين أظهرهم بيت حسان في ديوان سحون فإذا اعتنى بها من البيت, البيت حسان البيت هو وقوله هو وهان على سراتي بنيل وأي شهاب بالبو بالبويات المستطرة هذا البيت هو الموجود المذوق من الشاب من هذا البيت معناه ووهانا عليهم معناها لا يعني وهانا على على سراتي سراتي معناها معناها فاضي لي وأمجادي وكرامي بنيل وأي الشهاب بالجوارات المستطير ثم آه هذا إذا هذان الكتابان مما أخير عن مالك رحمه الله ولكن أمهات المذهب لا تقتصر على المدونه فقد ذكر العدوي في حاشيته على الخرشي أن الأمهات أربعة هي المدونة والمواسية والعتبية والواضحة دميان حبيب. فالمدونة لسحنون والموازية لمحمد بن باحيم الأسكندري نعرف بالمواز. والعتبية لمحمد العتبة البرط. هذه هي الأمهات مهات من الملك. و. كتبي التي قلبت فيه وحدهته كتاب رسالة رسالة ل أبي محمد عبد الله بن زيد القرواني ويسمى بباكورة سعد رسالة بن أبي زيد رسالة بن أبي زيد القرواني وتسمى باكورة السعد وكذلك كتابه النوادر وجمع فيه الأمهات السابقة جمع فيه المدونة والموازية والعتبية والواضحة في محمد بن حد وثم جاء ابن جلاء في كتابه تعريفات فجمع كثيرا من مسائل مدونة وكثيرا مما جاء به ابن ابي زيد في النوادر ثم جاء ابو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد، فإلف كتابه البيان والتحصيل البيان والتحصيل في مال المستخرجة من التوجيه والتعليف المستخرجة هي الأتبية لأن الأتبية استخرجها كاستخراجي مستخرجات الحديث، انه رواها فيها روايات مالك من غير طريق المدود وذن ايضا كتاب ابن رشد الجد كتابه المقدمات والمماهدات وذن ايضا من الكتب المهمة أيضا كتاب الذخيره للقرافي وهذا الكتاب جمع فيه المدونة والجواهر الثمينة والتلقين والرسالة مدونة والجواهر الثمينة والتلقين والرسالة والتفريعات للرسالة جمع فيه خمسة كتب واعتنى فيه بالمقارنة بين بمق بمقارنة الفقه المالكي مع مقارنة الفقه مالكي بفقه الأئمة الآخرين. ولهذا يعتبر كتابا في الفقه المقارن نظيره كتاب مرشد الحفيد بداية المجتهد ونهايه المقتصد و من الكتب أيضا الكافي لبني عبد و الكافر من عبدالبار كذلك من الكتب المهمة في هذا وكذلك من الكتب المهمة المختصر بالحاجم قد شرحه صاحبنا الشيخ خالد شرح هذا المختصر هنا اعتمد المالكيون بكثره على مختصر الشيخ خليل بن بين هذا المختصر تلقاه المالك بالقبول وقضى الله عليه قبولا قريبا وسادت شروحه على همانين شرحا يعني تصانف فيه على همانين تصنيفا ما بين تعليق وشرح وحاشية ولهذا قال ابن قيم لم تزل أفطاف الله بالمالكية حتى أخرج لهم شابا جمع لهم فقهم في ورقات يتبطها الرجل ويذهب بها حيشة. فلذلك اعتني بالاعتناء عنايه كاملة وكان كالمدونة يحفظ المدونة كانت تحفظ ولهذا عندما حرقت الكتب في صقلية لما تغلب النصارى وحرقت الكتب في صقلية أملأ بعض فقهائها المدونة من صدره وخليل أيضا كان يحفظ كما يحفظ كتاب الله وكذرت شروحه وحواشيه من هذه الشروح شرح التاج والإكليم للمواق شرح ابن هو بهران شرحه وكذلك مواهب الجليد للحطاب وكذلك شرح الزرقاني لعبد الباقي الزرقاني وكذلك فتح الجليد الخرشي وطبعا عبد باقي الزقاني عليه حاشيت عليه حاشيت كنو حاشيت البناني حاشيت الرهم والخرشي عليه حاشيت العدو وكذلك الشرح الكبير الشرح الكبير كذلك ل للدردير على مختفر خليل والشرح الكبير طبعا مقابل الشرح الصغير لكن الشرح الصغير على مؤلفه هو اقرب المسالك إلى مذهب الإيمان وكذلك من هذه المؤلفات التي ولفت في شرحي عاشيد كذلك الدسوق على الشعب الكبير وكذلك المجموعة الأمير اختصر به المختصر اختصر به مثل المختصر وكذلك منح جنين بمحمد الجيش وكذلك أيضاً مواهب الجليل في أدلة خليل لأحمد بن أحمد المختار الشقيطي بن عن صاحب الله البعض ولكنه لم يستطع أن يلتزم فيه بعنوان الكتاب فلم يأتي لم يبدوك في الملك لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي لدي نعم لدي لدي الشيخ محمد المامي شنقض في عشرة آلاف بيت، ونظمهم الشيخ محمد سالم عبدالوهدي في خرابتي عشرين ألف بيت. آه؟ نعم، نعم لا نعم ما, ما, ما زال قلنا نعم. إذا عين بحد وموضوع تلا وواضع ونسبة. وما استمد من واضع ونسبة النسبة بين علم الفقه والعلوم الشرعية الأخرى هي نسبة العمومي والخصوص من وشه والنسب في دائرة المعاني نسب بين المعاني ما تكون نسبة التساوي إما أن تكون نسبة التساوي وإما أن تكون نسبة العموم والخصوص المطلق وإما أن تكون نسبة العموم والخصوص الوجد وإما أن تكون نسبة التباع ما نسبة التساوي كالإنسان والنابغة النسبة بينهما نسبة التساوي ونسبة العمومي والخصوص المطلق. كنسبة اليد من الإنسان يد الإنسان من نسبة إليه هو أعم منها مطلقا وهي أخص منه مطلقا ونسبة العموم والخصوص الوجه مثل نسبة كتب الفقه إلى علوم الشريعه فهي تشترك معها في دائرة وتختص عنها بدائرة فتختص علوم الشريعة كذلك بدائرة والتباين ككل المتقابلات كالحديث والقديم والحي والميت المتقابلات سواء كان سواء كانت هاي المتقابلات سواء كان هاد التقابل بين المتضادين أو بين الضدين وهم اللذان إلى اجتمعان معا في وقت الله